الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين ألف شوي. أما بعد فإننا سمعنا إلى ما قرأه إمامنا في هذه الليلة في صلاة المغرب وهي ليلة السبت الحادي والعشرين من شهر ربيع الثاني عام خمس عام انا عشر و400000 في المسجد النبوي قرأ في الركعة الاولى اخر سوره البقره وفي الركعة الثانيه اخر سوره النحل وكلا الا... و... كل الايات وكل الايات مهمه جدا ولكن نبدا بالاول في الاول يتكلم على الايات التي قرأها من آخر سورة البقرة فنقول قال الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض ما اسم معنى اسم إيش اسم موصول يعني كل ما في السماوات والأرض كل ما في السماوات والأرض فهو لله لا يشكوا في احد كما قال الله تبارك وتعالى وفي سوره فاطر وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا نعم لا يكون من ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له وفي الايه حصر اي حصر ملك السماوات والأرض لله وحده والحصر تقصيص شيء بشيء فما هو طريق الحصر في هذه الايه تفضل قم اين التقين وحقه لانه لانه خبر بارك الله فيك لله ما في السماوات والأرض لو أردنا أن نعربها لقلنا ما مبتدى ولله خبره فقدم الخبر وتقديم الخبر يفيد الحصر والاختصاص, والحصر والاختصاص فملك السماوات والأرض لله وحده أما ملكنا نحن لما نملكه كملك الإنسان لقلمه أو لساعته أو لثوبه فهذا ملك قاصر ولهذا لا يحل لنا أن نتصرف في هذا الملك إلا حسب ما أذن الله لنا فيه أرأيتم لو أن إنسان أراد أن يحرق ماله أيملك هذا هجيو يا أجي جماعة لا كأن الله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما يعني فيفسدوها ويقول ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعه المال لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله انتبه للايه هذه الجمله وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله هذه الجمله شديده شديده على الانسان ان الانسان اذا أضمر في نفسه شيئا حاسبه الله سواء ابداه او اخفاه هذا صعب جدا ولهذا نزلت الآية بعدها ويقول قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالحمد لله رب العالمين ما لا يمكنك مما تحدثك به نفسك فإنه لا لا يضرك شيئا ولو كان أعظم عظيم لقول النبي لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن أمة ما حدثت فيه أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم اللهم لك الحمد نعمة حديث النفس لا منتهى له النفس تحدث الإنسان بأشياء ربما تكون فظيعه ربما تكون كفرا وشركا وإلحادا تحدث ولكن هل يؤاخذ على هذا لا لا يؤاخذ إنما يجب عليه أن يفعل ما يطرد به هذا الحديث الذي حدث به النفس وهو أي ما يطرد هذا الحديث شيئا وصفهما لنا طبيب الأمة محمد صلى الله عليه اله وسلم حيث قال فليستعذ بالله ولينتهي فليستعذ بالله ولينتهي كلمتان إحداهما تستطيعها وباختيارك وهي الانتهاء والثانية بإذن الله عز وجل تستعين بالله ومعنى الاستعادة بالله أخ لا هذا هي الاستعادة لكن ما معنى أعوذ بالله لا فضل. خطأ الاستعادة غير الاستعادة يا اخي نعم احسن الانتجا والاعتصام اعوذ بالله يعني التجئ الى الله واعتصم به منين من الشيطان لان الذي يلقي هذه الوساوس في القلوب هو الشيطان الصحابة رضي الله عنهم شكوا الى الرسول عليه الصلاه والسلام هذا وقالوا يا رسول الله إننا نجد في نفوسنا ما نحب أن نخر من السماء ولا يتكلم به وفي حديث آخر ما نحب أن يكون أحدنا حممه أي فحمة محترقه ولا يتكلم به فقال عليه الصلاة والسلام أوجدتم ذلك قالوا نعم قال هذا صريح الإيمان وش معنى صريح الإيمان الصريح من كل شيء خالصه وإنما كان هذا صريح الايمان لأن الشيطان يحاول أن يكدر هذا الصريح ولو كان الصريح كدرًا ما حاول ولهذا قيل لابن مسعود أو ابن عباس إن اليهود يقولون إننا لا نفكر في صلاتنا ولا نوسوس في صلاتنا يعني ونحن المسلمون ونحن المسلمين نفكر لما نفكر الصلاة. قول الحق نفكر كثيرا بأشياء لا فائدة منها فقال ابن مسعود ابن عباس وما يفعل الشيطان بقلب الخراب يعني وش يفعل فيه قلب خربان خرضان ما يجلمه الشيطان لأنه خارق إنما ياتي الشيطان القلوب ايش القلوب الصحيحة ليمرضها والصالحة ليفسدها وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس يتساءلون من خلق كذا يعني من خلق السماوات الجواب من خلق الأرض من خلق الشمس من خلق القمر من خلق النجوم الله ثم يأتي الشيطان يقفز بهم يقفز بهم ويقول من خلق الله أعوذ بالله من خلق الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وجد احدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي وهذه من نعمه الله فعليك اخى المسلم ان لا يستولي عليك هذا الوساوس حتى تنخدع وتغرى وتخضع لها بل اطردها اطردها بشيئين هما الاستعاذة بالله والاعراض عنها انتهي عنها صد عنها لا تهمك اشتغل بما بين يديك وانسها حتى تزول عنك بالكليه وهل هذا يشمل الوساوس في العلاقات بين الزوجين بمعنى لو ان الشيطان حدثك بنفسك بانك تطلق زوجتك. زوجتك اتطلق سبحان الله نعطيكم حديث الرسول إن الله تجاوز عن امتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم هل تطلق الزوجة إنسان يحدث نفسه يقول هذه زوجة من صالحة هذه أتعبتني هذه فعلت ما فعلت هم يقول بنفسه هي طالق دون أن ينطق به بلسانه تطلق أو لا لا تطلق ولهذا ليطمئن أولئك الذين يلقي الشيطان في قلوبهم أنهم طلقوا زوجاتهم دون أن يتكلموا بذلك ليطمئنوا أن زوجاتهم باقية وأنها لم تطلق وهذه من نعمة الله عز وجل طيب هم الإنسان أن يفعل معصية هم أن يفعل معصية ولكن تذكر عظمة الله تذكر عقاب الله تذكر ما يحتج المعاصي في القلوب لأن المعاصي سهام القلوب تخرق القلوب حتى تتلف لما تذكر هذا خاف الله وترك الهم بالمعصيه ماذا يقول عليه يأثم أو لا يأثم لا يأثم بل يؤجر يكتبه الله تعالى حسنة كاملة حسنة كاملة ولنا الحمد قال في الحديث لأنه تركها من جرائي معنى من جرائي أي من أجلي تركها من أجلي فهذه من نعمة الله عز وجل أن حديث النفس لا أثر له ولكن اخشى واحذر أن يتسلط عليك الشيطان حتى يكون هذا الحديث انفعالا وإرادة فتهلك طيب يكون قول الله تعالى وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحسبكم بالله يكون الله تعالى قد أعلمنا في اخر الايه الثانيه انه اذا كان هذا الامر ليس بوسعنا فاننا إيش غير مكلفين به ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم اخبرنا بان الله تجاوز عنا ما حدثت به انفسنا ما لم نعمل او نتكلم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يعني اذا حاسبنا الله عز وجل على ما في قلوبنا فان المشيئه التامه له ان شاء غفر وان شاء عذب وفي الايه اثبات مشيئة الله عز وجل وانه يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا يسال عما يفعل لأنه عز وجل لا يفعل شيئا إلا لحكمه سواء علمناها أم لم نعلمها في آية أخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه الآية أوجبت للعصاة, للعصاة الذين يعصون الله بعيد الشرك أوجبت لهم أن يتهاونوا وإذا نهيت وعما سيت انتكبها يقول وش يقول لك الله غفور رحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كيف الشيطان يوصف لهم يجعلهم يعملون بالمتشابه من القرآن ويتركون المحكم طيب هل أنت على ثقة من أن تكون ممن شاء الله أن يغفر لهم أجيب جماعة لا لانه ما قال فيا ان الله لا يغفر اي شك به ويغفر ما دون ذلك ولم يقيد قيده قال ايش لمن يشاء فهل انت على ثقه انك ممن شاء الله اي اغفر له لست على ثقه ثم ان المعاصي المعاصي يجر بعضها بعضا ولذلك حرم النظر للمراه غير المحامي التي ليس بينك وبينها محامية ليش نظر فقط ليش حرام؟ لأنه يجر إلى الزنا، يجر إلى الزنا، فالمعاصي في الواقع مشترك بعضها ببعض. إذا تهاونت بمعصيه بمعصية، هون عليك الشيطان ما هو أعظم منها، ثم ما هو أعظم حتى يوصلك إلى الشرك. و السمع الى الذين غمرت قلوبهم المعصيه ماذا قال الله فيهم او ماذا قالوا عن ايات الله اذا تتلى عليه اياتنا قال ايش اساطير اولين يعني هذه سواليف ما هي شيء قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون شفا المعاصي تجعل الانسان يتصور ان ايات الله أسمه. أن آية الله أساطير الأولين لأنه لا يصل معناها إلى قلبه ولعاده بالله قلبه مغلف فلا يصل الإيمان بهذه الآية إلى قلبه ولا تفيد قلبه شيئا لأنه قد ران على قلبه ما كان يكسبه فالمعاصي يا أخي احذرها لا تتهاون بها فيغفر الميشاء ويعاده الميشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير كل شيء وهذه هذه الكلمه فيها عموم اولى ليس على ما حرج ولا على ولا, ولا على صديقي أجيب وأنت تستطيع تقول يجب ان تقاعد يسقط عنك ما تعجز عنه ويلزمك ما ت... ما تقدر عليه على كل شيء قدير كل شيء هذه عامة ولا خاصة عامة كل شيء كل شيء نعم هو على كل شيء قدير كل شيء موجود فهو قادر على إعدامه بلحظة كل شيء معدوم فهو قادر على ايجاده بلحظة إنما أمره إذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون والله على كل شيء قدير فما فما هي القدره القدره هي فعل الفاعل بلا عجز يعني ان يفعل الفاعل الشيء بلا عجز وما هي القوه ان يفعل الشيء بلا ضعف انتبه للفرق كثير من الناس يساوي بين قدره وقوه والواقع ان بينهما فرقا القوه ضدها ضعف. الضعف والقدر ضدها العجز واستمع للفرق في بين هذا وهذا من القران الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه هذه تدل على ان ضد القوه الضعف ضد القدره العجز استمع وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولم نقل قويا لأن ضد العجز إيش القدرة ضد العجز القدرة طيب أضرب لكم مثلا حسيا يبين لكم الفرق بين والعجز والقوة هذا رجل قلنا له احمل هذا الحجر فاراد أن يقله من أرف فعجز نقول هذا غير قادر ولا نقول غير قوي نعم حجر كبير قلنا احمل اراد أن يحمله عجز ان يقله نقول هذا ايش غير قادر رجل آخر قلنا احمل هذا الحجر فحمله لكن بشدة نقول هذا ايش غير قوي ولا, ولا غير قادر غير قوي لأنه زحزح بمشقه رجل ثالث قلنا احمل هذا الحجر فهذا الحجر قلنا نعم قل الله شالوا بقوة هذا نقول ايش قوي واضح الان طيب قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك رسله آمن الرسول من الرسول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أنزل اليه من ربه وهو ما ذكره الله في قوله وأنزل الله عليك الكتاب وإيش والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم فالرسول عليه الصلاة والسلام آمن بالكتاب والسنة ولهذا كان هو يشهد بانه رسول الله يشهد لنفسه بأنه رسول الله ولا بد ان يكون كذلك لا بد ان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الايمان بالله ذكرنا في هذا على هذا الكرسي فيما سبق ان الايمان بالله يتضمن من يت هي توحيد الربوية والألوية والأسماء والصفات نعم ناقص جواب ناقص وكتب وكتب. اسرح جواب ناقص الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور الإيمان بوجوده الإيمان بربويته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته ولا حاجة أن نطيل الكلام فيها لأنها سفقت والمفروض أن مثل هذا لا ينسى لأنها قيدة كل امن بالله وملائكته الملائكه هم عباد خلقهم الله عز وجل ليقوموا بطاعته وهم كما قال الله عز وجل جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاثه ورباع يزيد في الخلق ما يشاء فنؤمن بالملائكه عموما ونؤمن بمن عرفنا اسماءهم خصوصا من يعرف من عرفنا اسمائهم واحد جبريل تمام جبريل وهو افضل الملائكه وهو موكل بالوحي والثاني سافير موكل بايش بنفس الصور بارك الله فيه والثالث ميكائيل موكل إيش؟ لا نعم نعم استرح. طيب نضيف جوابك إلى جواب الأخر فيكون موكل بالقطر والنبات هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة في حديث واحد أحسن تسرح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 الرسول يقول لما لمختلف فيه من الحق بإذنك فكيف بنا نحن المعرضين للخطر والخطأ أكثر الناس إذا قال قولا يظن أنه يعني يقول هذا هو الصواب وما اداه فهو خطأ سبحان الله ما تدي هل هديت إلى مختلف فيه من الحق بإذن الله لا تدي لست معصوما قد تخطئ وقد تصيب وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه هذا السؤال فجدير بنا نحن أن نسأل الله هذا السؤال ولا سيما عندما يورد علينا الصفكاء فإن الانسان ينبغي له أن يلجأ إلى الله عز وجل بقلبه ولسانه وحاله أن يوفقه للصواب لأن المفتي اخواني إخواني معبر عن عن الله معبر عن الله هذه هي المسألة هينا؟ ومع الأسف أن من الناس الآن من يتسابقون إلى الفتيا يتسابقون إلى أيهم يفتي وليس عندهم من العلم ما يجعله أهل للفتية السلف الصالح يتسابقون في الفتيا ولا يتدافعونها يتدافعونها كل واحد يقول الثاني لأن الإنسان يخشى والله نخشى ولولا ان الانسان يخشى من كتمان العلم او ان السائل يذهب الى انسان جاهل ويفتيه لكان الانسان يتوقف عن الفتية ليسلم لكن من استفتي وعنده علم فان عدم اقدامه على الفتيه ليس بسلامه بل هو عطب طيب هؤلاء ثلاثة كان رسول عليه وسلم والسلام يذكرهم في استفتاح صلاة الليل وملائكته وكتبه ورسله نعرف من الكتب أشياء ويخفى, ويخفى علينا أكثر الكتب فنؤمن بالكتب اجمالا وأن كل رسول ارسله الله أنزل معه كتابا حقا ولكن نعرف من الكتب أنت والقرآن أيه. أول ما يدفل في كتب القرآن لا شك كتاب الله التوراة منزله على من على موسى الإنجيل على عيسى صح الزبور على داود صحف ابراهيم وموسى أما صحف ابراهيم فلا نعرف لها إلا هذا الاسم وأما صحف موسى فقيل إنا التوراة وقيل غيرها والله أعلم لا نفرق بين أحد من الرسل لا نفرق بين أحد من الرسل لا نفرق بين نوح اول الرسل ومحمد صلى الله عليه وسلم اخر الرسل في لا نفرق بالتصديق والايمان نؤمن بانهم رسل من عند الله حق ونؤمن بما صح عنهم من الاخبار واما الاحكام فان شريعتنا ناسخه لجميع الشرائع كما قال تعالى وانزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ويشد ومهيمنا عليه لا السيطره لو السيطره على جميع الكتب لو جاء في التوراه او الانجيل وصح صحه لا ريب فيها حكم يخالف ما في القران فالعبره بماذا في ايش بما في القران العبره بما في القران هذا بالنسبه للاحكام أما الأخبار فإنها لا تنسخ وكل ما صح من الأخبار عن الكتب السابقة فهو حق لكن تعلمون أن الكتب السابقة لم يتكفل الله تعالى بحفظها بل قال بما استحفظوا من كتاب الله فجعل حفظا لمن أنزل عليهم ولكنهم لم يقوموا بالحفظ ولكنهم حرفوا وبدلوا وغيروا إذن الكتب أولها القران الرسل اولهم نوح اخرهم محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسل لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واعطانا الضمير يعود على من يعود على الرسول والمؤمنين لأنه قال آمن الرسول والمؤمنون وقالوا أي الرسول ومن آمن به سمعنا وأطعنا ليس يقولون سمعنا وعصينا ولكن أقولون سمعنا وأطعنا أي امتثلنا ما أمرنا به وتركنا ما نهينا عنه ومن الطاعة تصديق الخبر ولهذا لو قال قائل لماذا لم يقوب سمعنا وصدقنا لأن الكتب فيها أوامر ونواهي وفيها أخبار الطاعة لإيش للأوامر والنواهي والتصديق للأخبار نقول ومن الطاعة أن نصدق بالأخبار لأنه يجب علينا أن نصدق بكل خبر جاء في هذه الكتب إذا صح به النقل ثم إنه يجب أن نسمع ونطير سواء علمنا الحكمة أم لم نعلم ومن كان لا يطيع إلا إذا علم الحكمة فإنه ليس بمؤمن انتبه لماذا لأنه اتبع هواه إذا قال إنسانا ما اصلي حتى أعرف وش الحكمة من الصلاة لا أتطهر حتى اعرف وش الحكمه قلنا اذا لست بمؤمن المؤمن يقول ايش سمعنا و صل الظهر اربعا قال الواحد طيب وش الحكمه ليش اربعه لماذا لم تكن ركعتين او ستا اذن أنا يقول يقول لا يصلي هو هل هذا مؤمن لا المؤمن يقول سمعنا و ولهذا قال الله تعالى في سيره الاحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يصل الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا غفرانك نسال النحويين لماذا نصبت غفرانك مع انها في اول الجمله وكان فيما يبدو ان تكون بالرفض لان الاسم اذا وقع في اول جمله صار مبتدا فلماذا كانت هنا غفرانك التفريط يقول المجيب ان هذه منصوبه بفعل محذوف اين نسالك غفرانك سبحان الله يقول سمعنا واطعنا ثم يقول نسالك غفرانك لان الانسان وان أطاع فقد يكون في عمله نقص وقصور ولهذا نصلي واول ما نبدا به بعد الصلاه ان نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله لان الانسان لا يخلو من خلل وهنا قال سمعنا واطعنا ثم قال غفرانك خشجة أن يكون فيما أطاعوا الله فيه شيء من, من النقص قال الله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون بعد ما يصلون وتهجدون يتفرغون للاستغفار سبحان الله وهم قد تهجدوا في الليل فلماذا يسألون الاستغفار في آخر الليل خوفا من أن يكون في عبادتهم نقص وهذه ملاحظة ينبغي للإنسان أن ينتبه لها لا تقول أنا صليت وخلاص طريقة الذمه وحسنة القربة من الله لا, لا تقول هكذا لعله يكون فيه نقص طيب يقول غفرانك ربنا نسأل فيها في النحو ولا نمشي غفرانك ربنا قد يقول المبتد في النحو لماذا لم تكن ربنا صفة للكاف التي محلها الشر لا انا ما اظن ان احدا لا يعرف اعراب ربنا ممن له ممن شم رائحه النحو نعم اذا منادى حذفت منه يندى نعم احسنت يا اندى بارك الله فيه ربنا يعني يا ربنا نسالك غفرانك يا ربنا ونعم الرب ربنا جل وعلا وما اقربه من الداعي وينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلال الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألوني فاعطيه من يستغفرني فأغفر له اللهم جعلنا ممن يتعرضون لهذا النداء يا رب العالمين طيب يقول ربنا وإليك المصير إليك المصير هل مراد إليك المصير في عبادتنا فلا نشرع إلا ما شرعت اليك المصير في تدبير امورنا فانت تجبر امورنا اليك المصير يوم القيامه هل يشمل هذه الثلاثه وغيرها مما مصيره الى الله او خاص بيوم القيامه الجواب يشمل وسنعطيكم فائده في التفسير اذا رايت الايه تشمل معاني متعدده لا ننافي بعضها بعضا وليس بعضها أولى من البعض فاحملها على إيش أحملها على العموم يحملها على العموم وهذه فائدة تفيد طالب العلم انظر إلى قول الله تعالى والليل إذا عسأس والصبح إذا تنفس ماذا قال المفسرون في عسأس قالوا أقبل وبعضهم قال أدبر إن الله أقسم بالليل حين يقباله وبعضهم يقول أقسم بالليل حين أجباره عرفتم؟ الآية تشمل المعنين اذا أن من أفعال الأفزاد في اللغة العربية أفعال تكون للشيء وضده طيب عليها تحمل الآية قم إيش؟ يعني على المعنين جميعا تمام نقول اقسم الله تعالى بالليل اذا اقبل والليل اذا ادبر لان اقبال الليل وادباره من اعظم ايات الله قل ارايتم من جعل الله عليكم الليل ثمنا الالام القيام الى يوم القيامه اتم من اله غير الله ياتيكم بضيان افلا تسمعون قل ارايتم من جعل الله عليكم النهار ثمنا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليلا تسكنون فيه افلا تشكرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه من فضله ولعلك تشكرون طيب اذن قول الله تعالى واليه المصير يشمل إيش العموم المصير في الاخره المصير في الشرع المصير في القدر كل شيء المصير الى الله عز وجل قال الله تعالى وان الى ربك المنتهى وان الى ربك الرجعه لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذه نعمه نعمه عظيمه تشبه قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم كل شيء لا يمكنك ولا تستطيعه فهو ساقط عنك غير مكلف به وهذه قاعده يا اخواني قاعده في المامورات نتجو الليله ان شاء الله قراءه القواعد والقواعد خير من الفروح لا يكلف الله نفسا لا وسع هذه قاعده المأمورات كل شيء لا تستطيعه من المأمورات يسقط عنك ليش لأن الله احتيه اجمال لا يكلف نفسا الا وسعها ثم ان كان لهذا الواجب بدل اتيت بالبدل وان لم يكن له بدل سقط عنك نهائيا يجي مثال اذا ظاهر الرجل من زوجته إذا ظاهر الرجل من زوجته فقال لها والعياذ بالله هي عليه كظهر امه هذا منكر وكذب كما قال تعالى وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا ماذا عليه عليه اولا ان يعتق قبا هذا الواجب لم يجد رقبا إما لعدم المال عنده وإما لعدم وجود الرقاب ما وجد تسقط الرقابة يأتي دور فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين يجب أن نصوم شهرين متتابعين لا يرصر بينهما إلا بعذر شرعي أو عذر قدري طيب ما يستطيع الرجل ضعيف لا يستطيع أن يصوم شرين في السرعين لا في الشتاء ولا في الصيف يسقط, يسقط الصيام أو لا <تصفيق> هجيمة يسقط إي... إلى شيء ثالث فمن لم يستطع فيطعام ستين مسكينا، ما وجد فقير لا يجد أن يطعم ستين مسكينا. ماذا يكون إيش عشر هذه من عندك سبحان الله يسقط خلاص انتهى ودليل هذا قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسع أنا ما أستطيع يسقط عنك وقصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائب استمعوا لها وفيها فائدة أيضا جاء رجل الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هلكت هلكت واهلكت هلك هو بنفسه واهلك من زوجته وقعت على امراتي في رمضان وانا صائم ماذا كان من الرسول عليه الصلاه والسلام انهره انهره ما نهره ولا زجره أمره بما يبرئ ذمته امره ان يعتق رقبه قال لا اجد قال صوم شريم التاماي ما استطيع قال أطعم ستين مسكينا قال ما عندي كل المرتب الثلاث ما استطيع ثم جلس الرجل فجيء بتمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام خذ هذا تصدق به أطعمه ستين مسكينا فقال الرجل أعلى أفقر مني والله ما بين لبتي اهل بيث أفقر مني سبحان الله الإنسان عنده طمع أعلى أفقر مني فضحك النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صلوا وسلم هكذا يدعى الناس إلى دين الله بالبشر والابتسامة والضحك والتيسير والتبشير ما هو بالعنف والغضب والغيظ ضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدأت نواجده ثم قال أطعمه اهلك كما موالك فرجع الرجل الذي خرج من زوجته وهو خائف رجع وهو غانم معه تمر لأهله وهل قال واذا قدرت بعد ذلك فأطعم لا اذا سقط عنه حتى الاطعام سقط عنه لانه لا يستطيع والله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها طيب مثال آخر رجل قتل نفسه خطا فقلنا له اعتق رقبه قال ما عندي صم شهرين متتابعين قال ما استطيع ايش نقول يا جماعه في القران قاعده هذا الرجل قتل اثر خطا قلنا له اعتق رقبه قال ما عندي قلنا صم شهرين متتابعين قال ما اقدر إيش نقول؟ وإيش نقول يا أخوان؟ ما عليك شيء. ما عليك شيء. ليش ما عليك شيء؟ لأن الله ذكر خصلتين في الكفارات والقتل، وهما إيش؟ الكف تحرير الرقبة أو الصيام. شهاد المتشددين. ولا ذكر الإطعام. إذن. إذا قال هذا الذي وجبت عليك كفارة القتل إذا قال لا أجد الرقبة قلنا صم قال لا أستطيع الصيام قلنا خلاص ليس عليك شيء ما في إطعام من أين نأخذ هذا الحكم يا جماعة منين من قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذه في الأوامر تأتي النواهي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ماذا قال ربنا جل وعلا قال الله قد فعلت يعني لا يؤاخذكم إذا نسيتم أو أخطأتم وهذا في النواهي هذه الجمله الثانيه في النواهي فاذا فعل الانسان معصيه ناسيا او فعل معصيه مخطئا لا يعلم انها حرام فلا شيء عليه لا شيء عليه وكانه لم يفعلها انتبه يا ولد يا صاحب الأوقب طيب نذهب أمثل لهذا رجل يصلي يصلي والذي يصلي يتكلم ولا ما يتكلم ما يتكلم أبدا أبدا إلا مع الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلى أحدكم فانه يناجي ربه تقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدا يا عبد طيب المهم لا يتكلم كلام ادميين لكنه قرع عليه الباب واحد يستاهل سمع الباب فتفضل يقول الذي قرع الباب لكنه ناسن إن انه في الصلاه ماذا يكون عليه تبطل صلاته او لا تبطل؟, لا تبطل لماذا لانه ناس غافل رجل آخر يحب الخير يحب الخير ويحب أن يقوم بالواجبات فعطس إلى جنبه مصلي وهو معه يصلي فقال المصلي الحم... الذي عطس قال الحمد لله وهذا جائز ولا غير جائز جائز ومشروع أيضا إذا عطست وانت صلي قل الحمد لله الثاني زميله إلى جنبك قال يرحمك الله يرحمك الله متأولا لأن يرحمك الله دعاء وهو يتصور أن الدعاء في الصلاة لا يبطل الصلاة ولو كان بكاف الخطاب ولو كان بكاف الخطاب فليرحمك الله انتهت الصلاة فقال له بعض الحاضرين أعذ الصلاة لأنك تكلمت بكلام آدمي تخاطب صاحبك تقول يرحمك الله فماذا نقول له بناء على القائدة التي القائد تترى في الآية ماذا نقول نقول لا شيء عليك والذي قال إن صلاتك باطلة ليس على صواب ليس على صواب لأن السنة تحكم بين الناس والسنة وقعت بمثل هذه الصورة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من تكلم بإعادة الصلاة معاوية بن الحكم رضي الله عنه دخل يصلي، فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله فقال له معاوية يرحمك الله فرماه الناس بأبصار رموه بأبصار يعني نظروا إليه نظر إنكار لأن الإنسان إذا نظر إليك نظر رضا ما يقال رماة ببصره لكن نظر إنكار يقال رما رماه ببصره رماه بأبصارهم مستنكرين قوله فجعلوا فجع نعم فقال وتكل أمياه يعني كنت أتكلم مرة ثانية وتكل أمياه فجعلوا يضربون أفخالهم يسكتون فسكت انتهت الصلاة دعاه من بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم بعد منتات الصلاة دعاه وقال له نعم قال قال معاوية فبأبي هو أمي والله ما كهرني ولا نهرني لا أنكر عليه بالوجه ولا بالقول باللسان ما كهره ولا نهره وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصدع فيها شيء من كلام الناس إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال ولم يأمره بالعادة وهذا دين على إيش على أن من فعل محظورا جاهلا إيش فليس عليه شيء طيب في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح من نسي ووصائل فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطمه الله وسقاه هذا إنسان نسي أنه صائم فمر على البرادة فشرف لأنه عطشان ونسي أن يكون صائما ماذا نقول له لا شيء عليه طيب رجل آخر معه عنقود عنب فجعل يأكل من العنقود ناسيا أنه صائم فلما بقي حبه وحده ذكر انه صائم فقال ساكل هذه الحبه ان كان العنقود الاول لا يفطرني فالحبه هذه ما تفطرني وان كان يفطرني فقد انتهى الموضوع ماذا تقولون في هذا افضل بالاول بالحبه الاخيره لانه كان الواجب عليه ان يتوقف ويسال ربما يقول قائل هذا اكل الحبه جاهلا لكن أقول هو مفرط، الواجب عليه أن يسأل لانه الآن هو جاهل أن النساء نفطر لكن يجب أن يسأل ويتوقف طيب رجل رجل احتجم ووصائم يظن أن الحجامه لا تفطر أيفسد صومه لا لأنه, لأنه جاهل رجل أفضر يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب فهل يفسد صومه؟ لا طيب رجل أكل بعد طلوع الفجر يظن أن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أن المرادة بالخيط الحبال. وجعل ياكل ويشرب حتى تبين الحبل الاسود من الحبل الأبيض أيفسد صومه الجواب هش شوي لا يفسد لماذا لأنه كان جاهلا وقد وقعت هاتان القصتان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أما الأولى فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت افطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ولو كان القضاء واجبا إيش لامرهم به جهوم الابلاغ عليه فلما لم يأمر به علم انه ليس واجبا وهو داخل بالقاعدة القاعده ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا طيب أما الثاني فعديم من حاتم رضي الله عنه كان يريد أن يصوم وفي الآية كلوا واشربوا إيش حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فجعل تحت وسادته حبلا عقالة فجعل تحت وسادته أنا أخطف النحو فجعل تحت وسادته عقالين أحدهما أسود والثاني أبيض وجعل يأكل وينظر إلى العقالين فلما تبين الأبيض من الأسود توقف فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأمر ما أمره باعاده لماذا؟ لأنه كان جاهلا متاولا يظن أن هذا هو معنى الآية فلهذا عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام طيب رجل محرم بالحج محرم بالحج وفي ليلة ليلة العيد وهي ليلة مزدلفة بعد ان رجع من عرفة كانت معه زوجته فجامعها جامع الزوجة يظن أن الحج قد انتهى مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرف وقع العرفان جينا منه والحمد لله اذا يجوز ان يجامع زوجته فجامعها وهذا الزواج وقع لخط لا تبعد بركه ليله قبلت الاول واللي بعدها بعد الاول قبله ولا بعده قبله ليله سعيد قبل التحلل الأول يتأكد طيب أسرع الجماعة قبل التحلل الأول يفسد النسك يعني مناه الحج فسد لأن الجماعة قبل التحلل الأول مع العمد والذكر يترتب عليه خمسة أمور الإثم والمضي في النسك وفساد النسك والمضي فيه والقضاء من العام القادم وفديه وهي بدنه لكن هذا الرجل جاهل فجاء يسالنا ماذا نقول له إيش؟ نقول حد صحيح ولا شيء عليك لانك جاهل والرب عز وجل لما دعا المؤمنون ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا قال الله قد فعلت المهم يا اخواني خذوا هذه القاعدة معكم في الأوامر الأخ قم هنا انت لا تفسر بس اعطني الايه لا يكلف الله نفسا الا و استحسنت و وفي النواهي ربنا لا تؤاخذنا ان سينا او اخطان فقال الله تعالى قد فعلت وعرفتم أمثلة واقعية من من السنة في أن الإنسان المخطي لا يؤاخذ والناس لا يؤاخذ ولكن لاحظوا أنه متى زال العذر وجب التوقف عن المحذور يعني متى علم الإنسان بأنه الآن في محذور وجب أن يتوقف متى ذكر انه في محذور وجب أن يتوقف ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا الإصر يعني الثقل والأغلال فالمؤمنون من هذه الأمة يسألون الله عز وجل الا يحمل عليهم إصرا كما حمله على الذين من قبلهم فقال الله قد فعلت بقوله تعالى بوصف الرسول عليه الصلاة والسلام ويضع عنهم إسرهم إيش والأغلال التي كانت عليهم فالله تعالى و وضع الإسر والأغلال التي كانت على من سبقنا بهذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ونضرب لكم مثلا بنو إسرائيل لما عبدوا العجل ماذا ألزموا به لتصرح توبتهم تجيب أنت من يجيب فضل أحسن قيل لهم لا توبة لكم إلا أن تقتلوا أنفسكم وهذا أصر أو أغل ولا لا نعم أصر عظيم توبتنا نحن ولله الحمد بيننا وبين الله اذا تاب الانسان الى ربه وتمت شروط التوبه الخمسه والتي امليناها عليكم سابقا فانها تقبل والخمسه يقولها واحد منكم بالايجاز بعد الصلاه بعد الاذان بعد الاذان من يعطينا بايجاز شروط التوبة الخمسة هذه أماء ابدأ من الأول نعم ابدأ من الأول استرح فضل اللي على ايش النجاح للتوبة ايش <تصفيق> منها ربما انك تريد الذي في قلبي لكن ايش منها عندك استريح الاستقبال استريح نعم الاستخلاص. الإخلاص حسن هذا واحد يعني اللي لا يحمل الإنسان على التوبة مراعاة الناس أو ال الرفع عندهم أو الجاه أو ما أشبه ثاني بالترتيب قبله شيء الله ما تنسى الندم على فعل المعصية. طيب. أحسن. ثالث. إيش؟ الإقلاع عن الندم. بارك الله فيك. نعم. إيش؟ العزم على الا يعود. مو عدم الرجوع. مشكل لو قلنا عدم الرجوع معناه لو رجع إليه أصبر يا اخي مناقشه لا لو رجع اليه مره ثانيه لبطلت الأولى الاولى اليس كذلك لكننا نقول العزم الا يعود ولا نقول الا يعود نقول العزم على ألا, الا يعود لانه اذا عزم على الا يعود ثم سولت نفسه بعد ذلك ان يعود فالتوبه الاولى صحيحه استرح تقي واحد لا يا رد المظالم من الإقلاع صحيح أن, أن تكون في وقت التوبة وما هو وقت التوبة بالنسبه لكل واحد على انفراط قبل حضور الأجل الدليل ما هو الدليل؟ من هو الخالف؟ طيب من القرآن أحسنت تارك الله فيك قال الله تعالى وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمُنَوْا السِّيَاتِ وَلَيْسَتْ تَوْبَةُ فيها على الله وَلَيْسَتْ تَوْبَةُ نَعْمْ لِلَّذِينَ يَعْمُنَوْا السِّيَاتِ حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ما ينفع. فرعون لما ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل انظر يا اخوان الذل اعوذ بالله من الذل فرعون ما قال امنت انه لا اله الا الله قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل فجعل نفسه تبعا لمن لبني إسرائيل بينما كان بالأول لنبه ابنائهم ويستحي نساءهم ذل الله لكن ماذا قيل له الان الآن يعني آآ الآن تتوب وتؤمن بأنه لا إله إلا الذي امنت بأنه بني إسرائيل آآ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المستدين فاليوم معنى نجيك ببدنك مش ما ننجيك ببدنك يعني نبقي بدنك ظاهرا أما روحك ففي النار ليش لتكون لمن خلفك آية والذين كانوا خلفه هم بني إسرائيل أي تكون علامة على أنك هلكت يا اخوان بني إسرائيل قد أفزعهم فرعون وأهداهم وإذا غرق فرعون وقومه فقد يكون عند بني إسرائيل احتمال أن فرعون قرش لم يغرق لم يغرق فأنج الله بدنه حتى يكون علامه على انه هلك فيطمئن بنو اسرائيل اذن شروط التوبه كم خمسة كلها سهله يستطيع الانسان ان يقوم بها بدون كلافه لكن بنو اسرائيل عليهم اثار واغلال ومن الاثار والاغلال ان الانسان اذا قتل احدا وجب عليه أي على اولياء المقتول أن يقتل القاتل وجوبا ليش كانوا هكذا قال وكتبنا علم فيها أن النفس بالنفس لا قوله فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أزى الله فأولئك هم الظالمون لكن هذه الأمة قال الله لهم فمن عفى له من أخيه شيء لما لك الكتب عليكم القصاص بالقتل قال فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فالمهم ان الله تعالى رفع عنا والحمد لله الاثقال التي كانت على من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به يسأل المؤمن ربهم الا يحملهم ما لا يطيقون ولو شاء لحملهم ما لا يطيقون ولكنه لرافته ورحمته قال لا يكلف الله نفسا الا وسلا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا هذه ثلاث جمل هل معناها واحد من يعرف سبحان الله تقرؤون هذه الايه صباحا ومساء ولا تدوس معناها تفضل العفو في مقابل التفريط في الواجبات والمعفورة في مقابل المعاصي وإنجهاز المحرمات والرحمة هي إزالة أثر هذه هاد... الذنوب أو الإخلال بالواجبات. أفهمتم؟ العفو في مقابل إيش؟ التقصير في الواجب. المغفرة في مقابل فعل ماصية. الرحمة. إزالة الأثر بحيث يكون الإنسان كأنه لم يكن منه تفريط في واجب والانتهاك المحرم والأصل يا أخواني الأصل في الكلمات التباين في المعنى أو الترادف ما شاء الله في التباين ولهذا قيل العطف يقتضي المغايره فاذا وجدت كلمتين وظننت أن ان معناهما واحد فلا تظن هكذا نعم ياتي احيانا عطس المرادف على مرادفه مثل قول الشاعر فالفى قولها كذبا ومينا المين هو هو الكذب وأفو عنا لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا أي ولي أمرنا ومجبرنا وناصرنا فانصرنا على القوم الكافرين هذا من باب التوسل بأي شيء بالصفة لأن الله مولى المؤمنين كما قال تعالى فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير تتوسل الله تعالى بكونه مولانا أن ينصرنا على القوم الكافرين هل القوم الكافرون منفصلون عنك أو متصلون بك يعني هل الكافر واحد آخر ثاني ولا شيء متصل بك طيب إذا قابلنا كفار؟ فإن الناس الله ينصرنا عليهم وهذا واضح لكن هناك كافر يجري منك مجرى الدم من الشيطان الشيطان يجري من ابناءه مجرى الدم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك والشيطان كافر فتسأل الله أن ينصرك عليه بحيث لا تنخدع بغروره الذي حدرك الله منه في قوله فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أما كفار بني آدم فراهر وإننا في هذه المناسبة ندعو الله سبحانه وتعالى فنقول اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا منان يا بديع السماوات والأرض نسألك اللهم أن تنصر اخواننا المسلمين في البوسنه والهرسك على أعدائك وأعدائهم من الصرب الكافرين ونسألك اللهم أن تنصر اخواننا في الشام على أعدائك وأعدائهم من الشيوعين الملحدين ونسألك اللهم أن تنصر اخواننا في كشمير على أعدائهم الوثنيين ونسألك اللهم أن تنصر المسلمين في كل مكان على أعدائهم ونسألك اللهم أن تؤلف بين قلوب المسلمين وأن تجمع كلمة ومع الحق وأن تهيئ لهم ولاه صالحين يقودونهم بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك اللهم أن تؤلف بين قلوب شعوبنا شبابها وشيوخها وكهولها وذكورها وإناثها حتى لا تتمزق وتتفرق نسألك اللهم ذلك يا رب العالمين ونختم هذا اللقاء بهذه الدعوة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فإن هاتين الكلمتين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم جدير بهاتين الكلمتين أن يقوله الإنسان دائما ما لم تشغل عن واجب فلهذا أحس نفسي وإياكم على الاكثار من هاتين الكلمتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هما على اللسان خفيفتان جدا هما في الميزان ثقلتان وهبيبتان إلى الرحمن